أمواتٌ غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم مكرا، قلوبهم مكترة، وهم مستكبرون.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 بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالبين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيراً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 ve بِاللَّهِ دَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يعلمون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 وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَيِّ يَأْخَصَ فَاللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْفَ لَا يَشْعُرُونَ او ياخذهم في تقلبهم فما نحن بمعذذين او ياخذهم على تخوف فان ربكم لراؤوف الرحيم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 ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم كالله لتسألن أَمَّا كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم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 لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ الْسَّتَوْوَ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إلَى أَجْلٍ مُسَمَّى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 الله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمال لهم فزين لهم الشيطان أعمال لهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما زلنا عليك الكتاب إِلَّا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى, وهدى ورحمه لقوم يؤمنون والله انزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة أسقيكم مما في بطونه من بين فرف ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين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 لِيُسْقِيهِمْ مَا عَلَى مَلَكَتِ أَيْمَانِهِمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِعِنْدَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا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 إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا واجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها, تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم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 فضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعت في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم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 ولو شاء الله لجعلكم أمّة واحدة ولكن يضلّ من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما خضتم سبيل الله ولكم عذاب عظيم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 ولا نجزي الذين صبروا أجراهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أوثا وهو مؤمن فلا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ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 لسان الذي الحدون إليه أعجمي وَهَذَا هذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم ولهم عذاب أليم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 ولكن ما شرح بالكفر صدر فعليهم غضب من الله فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم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 نه في الآخرة من الصالحين، ثم أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفه وما كان من المشركين، إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه.